أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربك الغفور من الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا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 فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ ثَرْبًا فَلَمَّا تَجَاوَزَهُ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى السفرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان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 فَوَجَدَا عبدا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَتُمْتُنَّا عِلْمًا لزاق الى إلى قول الله جل في أولاه وربك الغفور بالرحمه لو يؤخرهم بما تسبوا لعجر لهم العذاب بل لهم موعد لا يجد من ضمنه موئلا وبينا أن الله جل جلاله يمهل عباده امهالا الحكمه من ورائه استحكام الامر عليهم وفتح المجال لهم للتوبه والسرعه الفيئه لله جل جلاله والله عليم حكيم قال ربك الغفور ذو الرحمه لو يؤخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب وهذا أيضا فيه الرد على الجبرية وأن المرء مؤاخذ على على كسبه قال ولو يؤخذهم لو يؤخذهم بما كسبوا وهذا رد على الجبرية إنهم يرونها بأن الفعل هو فعل الله حقيقة وأن العبد ليس فعالا فالله جل على بينه أنه يفعل والفعل منسوب إليه ويحاسب على فعله ثوابا وعقابا لو يأخذوا بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعيد لا يجد من دونه موئدا نجاة لا منجى ولا منجى من الله إلا بالله قال وتلك القرى التي كفرت وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موئدا قوله وتلك القرى هلكناهم يعني هذه القرى سموت وعاد وملوت وقوم في العون لما ظلموا اشتد ظلمهم وتكبروا وعاندوا وجحدوا بآيات الله جل في علا سامهم الله سوء العذاب جاءهم العذاب بعد, بعد ظلمهم لأن أع... الظلم الذي الذي وقع فيه الشرك بالله جل وعلا والجحود بآيات الله وأيضا الظلم الذي وقع على رسل الله جل وعلا بتجذيبهم والاتهامين الاتهامات الباطلة فتلك القرى أهلناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم وعياه وهذا يبين لك أن الله جل وعلا ما أخذهم إلا إلا بعدما ظلم ووقعت المظالم منهم جاءتهم الرسل بالآيات والنذر ارسلوا بتوحيد الله جل وعلا فظلموا ظلما بينا بالشرك بالله كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك ظلم عظيم ولما قال الله تعالى الذين امنوا وملبسوا ايمانهم بظلم وراء كلام انهم مهتدون شق ذلك على الصحابه وقالوا اي لم يظلم نفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذاكم ولكن على ما قال لقمان لابنه يا ابن لا تشرك بالله إن الشرك ظلم عظيم قال وجعلنا لمهلكهم موعدا يعني جعلنا لهلاكهم موعدا <تصفيق> وكل شيء عند الله وعلا بقدر <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> قالت على واذ قال موسى لفتاه واذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ ما جمع البحرين او امضي حقبا واذ قال موسى لفتاه وقال الفتا هو يوشع بن بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا بان موسى عليه السلام قام خطيبا في بني اسرائيل فسأل أي الناس أعلم فقال أنا ولم يرد العلم لله جل في فقال أنا فعتب الله عز وجل عليه اذ لم يرد العلم إليه فأرحى الله إليه أن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك قال موسى يا رب فكيف لي به قال تأخذ معك حوتا فتجعله في مكتا فحيثما فقدت الحوت فهو ثم يعني هو هناك فانطلق معه فتاه يوش بن نون حتى إذا أتى الصخرة وضع رؤوسهما فناما واضطرب أي الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر فاتخذ سبيله في البحر سربا وأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت فانطلق بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاواتنا غداءنا لا قاد لقينا من سفرنا هذا نصب قال ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر الله به سبحانه الله وإذا أراد الله شيئا هي له أسبابه فقال فتاه أرأيت إذ أوين إلى الصخرة إلى قوله عجبا وكان الحوث سرغبا ولموسى ولفتاة عجبا فقال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا قال رجع يا قصان آثارهما حتى انتهى إلى الصخرة فإذا هو مسجى بسوق الخضر فسلم عليه موسى عليه السلام فقال الخضر وأن بأرضك السلام كيف تعلم ذلك يعني من أنت؟ قال أنا موسى قال موسى بني إسرائيل قال نعم قال اتيتك لتعلمني مما علمت رجده الله أكبر هذا موسى عليه السلام وهو سيد الخلق في زمانه خير من وطئ من وطئ التراب في زمانه يتواضع ليرحل من أجل أن يتعلم يرحل من أجل أن ضرب أكباد الإبل وقطع الفلاف والخفار من أجل أن يتعلم شوف موسى عليه السلام من أولي العزم والرسل وموسى عليه السلام كريم الرحمن هذا له مكانه قدم على نوح عليه السلام ومع ذلك ماذا قال؟ قال أتيتك لتعلمني مما علمت رجدا كم يخسر البئيس التعيس الذي ما أراد الله له فسحة أو فسحة يتعلم منها عندما عندما يعرض عن شيخه أو يعرض عنه شيخه كم وكم من خسارة يمكن أن يخسرها المرء بذلك لكن الله جل وعلا يعلم المحل القابل فيفتح له الأبواب ويعلم المحل الذي غير قابل فيغلق عليه الباب والله عليم حكيم يضع الشيء في موضعه قال أتيتك لتعلمني مما علمت رجدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا إني على علم من علم الله علمكه لا اعلم فقال موسى ستجدني إن شاء الله صابرا ولا اعصي لك أمر تواضع جم من قول العزم الرسول موسى عليه السلام خير من واطئ التراب في زمانه ومع ذلك يتواضع ويقول ستجدني إن شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا أدب جم والادب حليه كل امرئ لا سيما كان طالبا للعلم ادبه هو هو قيمته وكلما زال الادب كلما زالت القيمه وكلما زاد الأدب زادت القيمه ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا فقال له الخضر فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا لأنه يعلم أنه لن يحتمل ما يرى عليكم السلام قال فانطلق يمشياني على الساحل فمرت سفينة فكلموهم أن يحملوهم فعرفوا الخضر فحملوه بغير نور وهذا تقدير العلماء أنا شرحت هذا في البخاري. طويلا <تصفيق> فلما ركب في السفينه لم يفجع إلا والخضر قد قلع لوحا من الواح السفينه بالقدوم فقال له موسى قوم قد حملونا بغير نول عمدت الى سفينتهم فخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا الى ان التقى بطفل له قال قتلت نفسا ذكية بغير نفس حتى أتى أتى على أهل قريات مستعمة أهلها فقال هذا فراق بيني بيني وبيني قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الأولى من موسى نسيان قال وجاء عصفور فاقع على حرف السفينة فنقرة في البحر نقرة فقال لو خضر ما علمي وعلمك من علم الله عز وجل إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر طبعا ما نقص هذا لا يقال في صفات الله جل هذا تعليق بالمستحيل يعني يستحيل العصفور أن ينقرا نقرا ينقص فيها البحر <تصفيق> ثم خرجا من السفينة فبينما هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلاما يلعب مع الغدمان فأخذ الخضر رأسه فقتلعه فقتله فقال له موسى أقتلت نفسا زكية يريد أن ينقض فقال الخضر بيده فأقامه فقال موسى طوم آتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفون ولو شئت لتخصت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك وهذا كله قصه موسى عليه السلام مع الخضر وقد قال الله تعالى بعدما بينا أن الامم السابقه قد نزل عليهم العذاب لما ظلموا قال الله تعالى واذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى ابلغ مادي مع البحرين او امضي حقبه فيها ما فيها من الخير الكبير والتاديب العميم حيث قال الله تعالى علها قال موسى موسى كريم الله تعالى موسى من العزم العز من الرسل موسى خير من واطئ الطراب قال وإذ قال موسى لفتاه يوشع بن نون لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فيها أمور ثلاثة الأمر الأول الإصرار على البلوغ وهذا إن دل دل على صدق العزائم إن دل دل على صدق العزائد وانت ترى وحتى لو ضربنا مثلا بطلب العلم في هذه الأوقات والأونات ترى بأن طلبة العلم تنحل عزائبهم بأيسر ما يكون الطالب العلم يجلس فرحا بدرس أو باثنين أو بثلاث ثم رابع ثم خانس ثم ذلك يتقاعس ويترامى وترى عنده بعد الشره فطور ولو كان الفطور إلى السنة لهدي <تصفيق> والحق أن هذه تدور على صدق عزائم القلوب من اراد الله اراد الله له ما يريد ومن تصرف بحول الله وقوته الا أن له الحديث لو كان صادقا في اراده الله دلفع لا لمن حل لو كان صادقا في اراده الله دلفع في لا الله دل في لاستمر لو كان صادقا لتصلب وتجلد لو كان صادقا لارتقى المعالي لكن الاشكال بان الله يغرب للناس حتى يظهر صدق العبوديه فيهم فالمقدم عند ربه هو صادق العبوديه والمؤخر هو من ليس كذلك ولا يستويان لا يستويان الله جل وعلا لا يسوي بين العالم وبين غيره ولا يسوي بين الذي صار اليه والذي تباطا عنه قال نعم نعم والله العلم طول الملازمه نعم والله فقال قال قال وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى ابلغ لا يمكن أن ينقطع عني هدفي ولا يمكن أن أتقاعس عنه ولا يمكن أن أتخاذل يوما عن خير الله تعالى منع لي به وكما قلت لكم كثيرا من الناس لا يفقهون هذه المسائل قد لا يريده الله وعلا على هذا الطريق يعلم الله منه أنه ليس اهلا له فيطرده الله عن هذا الطريق وقد يريده الله جلعلا ولكن يجعل عليه العقبات من أجل أن يعلم حلاوة هذا الموقف وحلاوة ما هو فيه فيستمسك به ويعرف قدره ولأن الإنسان إن لم يعرف قدر نعم الله فلا تزول تزول وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو امضي حقوبا ولو سنين ولو سنين لا يمكن أن أتوانى لا يمكن أن أتغافل عما الزمن الله به لا يمكن أن أتراجع عن شيء تلألأ في السماء هدفا لا يمكن ومن فعل ذلك لم يكن صادق العزيمه مع الله في والله يحب من عباده الصادقين والله يحب أن يرى في عباده الصدق وقوة وقوة, وقوة, وقوة السيف، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى ابلغ مالي مع البحرين او امضي حقوبا هذا الأول وأما الثاني ففيها خدمة العالم وخدمة العالم دين ندين الله به كما أن حب العالم دين ندين الله به وإن, وإن ولدت من فعل ذلك دينا وكان له, وكان له صدق خدمه وكان له صدق معامله وكان قد وكان قد فعل ذلك اراده لله جل وعلا فهو فوق السحاب فهو في المعالم واذ قال موسى لفتاه كان يخدمه هو يوشع بن نون شوف لما كان صادقا وعلم قدر موسى وكان في خدمة موسى عليه السلام صار نبيا أوحى الله له بعده فصار نبيا يوشع بن نون يبي نبي من, من أنبياء بني بني إسرائيل هو الذي دعا الله للشعلاء أن يخف الشمس حتى يكون الفتح وإذ قال مُسالفةه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أنضي أو أنضي حُقبة وفيها, وفيها طلب الرحلة أو الرحلة لطلب العلم الرحلة لطلب العلم وهذا كثير من الصحابة رضوان الله عليهم كانوا قد رحلوا وقطعوا الفياض والقفار من أجل طلب العلم رحلوا من اجل طلب العلم وهذه مساله عظيمه لابد من الاهتمام بها ولا بد من التمسك بها عندما ينتهي من مشايخه الذين في قطره يرحل فيكتسب العلم ويرى التغيرات ويرى الاختلافات ولان ابن نخي ايضا قال الاختلاف يعني لا يصح للانسان ان يفتي حتى يتقن مسائل الخلاف الغرض المقصود كان الصحابه الكرام يقطعون الخيافه والكفار من أجل طلب حديث جابنا عبد الله الى عبد بن انيس ابو ايوب الانصاري كثير من الصحابة كان سعيد بن يقول كنت أدور الايام والليالي من اجل طلب العلم وهذا موسى عليه السلام قد رحل يلتمس علما وقطع الفياف والقفار وضرب اكباد الإبل ليجلس بين يدي الخضر متواضعا قال فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيلا في البحر سربا كانت هذه العلامة على الحوت وأن الحوت إذا سار وأحياه الله جل وعلا فهذا مكان الخضر قال فلما بلغ مجمع منهما نسي في فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جوز قال الفتاة أتينا انا لقد لقينا من سفرنا هذا نصابا قال أرأيت أيد أوين الى الصخرة فاني نسيت الحوت وما أنساني إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا وموسى هنا وموسى بن عمران عليه السلام هذا الصحيحين <سؤال> من حديث سعيد بن قال قلت ابن عباس ان نوفا البكاري يزعم ان موسى بني اسرائيل ليس هو موسى صاحب الخضر قال كذب عدو الله اخبرني ابي بن كعب وذكر الحديث بقوله أرأيت اذ أرينا إلى الصخرة أي حين نزلنا هناك فاني نسيت الحوت فيها تفسيرا أي نسيت أن أخبرك خبر الحوت أن الله حياه فكان في هذا الموضع قال نسيت حمل الحوت قال وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره وما أنسانيه قراء الكسايب الإمامة فلو ما انسيني الا الشيطان ان أذكره واتخذ السبيل في البحر عجبا وهنا يعني قد احال النسيان على الشيطان لأنه شغله بغيره الشيطان كيف انساه شغله بغيره فلما انشغل بغيره نسي النظر الى الى الحوض والله على كل شيء قدير فكانت المسألة مقابل انه موسى عليه السلام لما لما تجاوز المكان يعني شعر بتعب ونصب وشدة ولأواء ومشقة حتى عاد إلى نفس المكان قال واتخذ سبيله في البحر عجب أن الحوت نعم هو الذي اتخذ سبيله في البحر عجبا وقيل يحدث الله عجبا من الامور قال واتخذ سبيله في البحر قال عجبوا لذلك عجبا وتنبهوا فإن الله جل جلال فعل ذلك آية وهي كرامه وهي تعتبر من المعجزات أيضا لموسى عليه السلام قال فلما جوازه قال الفتاة اتينا غدا أنا لقد لقينا من سفرين هذا نصب قال أرأيت إذا وين إلى الصخرة فاني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ السرير أو في البحر في البحر عرب وهذا لا أيضا لا يمنع من أن يكون قد قص يوشع في ذلك عليه عليه السلام وما أنسانيه لما كان غلاما لموسى عليه السلام وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره فعن هذا هذا لا, لا يعارض النبي صلى الله لا يقول لا لا يقول إن أحدكم تعس الشيطان لأنهم يصف الحال يصف الحال فلا فلا يشبك ولا تعظم الشيطان ومن سني الشيطان أذكره واتخذ سبيله في البحر عجب يعني عجب من ذلك موسى من فعل الله الفعلاء وكانت آية عظيمة له وليوشع نون قال ذلك ما كنا نبغي فتدا على ثرية قصصا يعني قال هذا الذي اردناه لانه ضاده جعلها علامة من العلامات حتى نصل بها إلى الخضر قال فارتد يعني رجع في الطريق الذي سلكاه يقصون الاثر قال فوجد عبدا من عبادنا وهو الخضر يصف الله وصفا وكثير من المفسرين يطيلون في الوصف جدا ولا دليل لهم على هذه الاطاله وانه إذا جاءت اخضر هذا كله يحتاج إلى أدلة لكن الحق بأن لما رأى الخضر عرمه وقال السلام عليك قال أن بأرضك السلام الذين قالوا بان الخضر باقل وهو حي لم يمت كان من ضمن الإشكالات عليهم والإرادات القوية التي لا يستطيعون دفعها بأن القادر لو كان حيا حقا ما وسعه إلا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم كما قال رسول الله لو كان موسى حيا لا ما وسعه إلا ذلك فلما لم يظهر ولم يبايع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعدده وينصره فإذا دل ذلك انه غير موجود على الأغام التي يتكلمون فيها قال الله بل فلا ودخل الله مثقل نبينا لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرون قال اقررتم اخذتم على ذلكم اسري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا العلم فارد عبدا من عبادنا فاضافه والاضافه هنا اضافه اختصاص التشريف اختصاص فيها التشريف تشريف له ولانه نبي من الانبياء اتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا العلم اتيناه رحمه قال العلماء الرحمه هنا النبوه وهذه من أعظم الادله على على نبوه الخضر النبوة وقيل الرقه والحنو والعطف على من يستحق ذلك والا فقد قتل الطفل الصغير وهو هذه هي الحكمه وضع شيء فيه موضعه وقيل النعمه والصحيحه هي النبوه اتيناهم رحمه من عندنا النبوه وعلمناهم من لدنا علما من عندنا علما اعطاه الله لدا علما من علم الغيب لذلك لما نقر العصفور قال قال قال القاضي لموسى عليه السلام انت على علم علمك الله وما علمني وانا على علم علمني الله ما علمكه فقال, فقال, له, فقال له ما علمي وعلم وعلمك بالنسبه لعلم الله الا كما انقر العصفور في البحر نعم نقف عند هذه الفوائد المستنبطه كل شيء عنده بقدر معرفة فضل العلماء الرحلة في طلب العلم الصبر على طلب العلم، الأحكام المعللة هذه تنتزع من طولي وتغصير في البحر سعاء عاجبا، بناء أعطاهم وصفا كالعيلة الحب. النبوة هبة وليس في شرف العلم والعلماء لأنه قالوا علمهم اللذنة وعلمناهم اللذنة علمك بينا أن من عظيم القل الفائدة الأخيرة عظيم النعمة بسعة العلم عظيم الملمة وعظيم النعمة بسعة العلم من اراد الله به خيرا فقهه في الدين في في إلى الشق. ما يصبر العذر بالجهل il في <تصفيق> سؤال نعم تقول هل للتقوى منازل يرتقي بها العبد في معارج عبوديته فتزول معها الحجب بينه وبين ربه فكأنه يراه هنا الآن طبعا هذا هذا تجاوزا هذا الكلام لكن حقا إذا بلغ المرء مبلغا في الصدق مع ربه قال لا بلغ بالإحسان فاعبد الله كانه يراه وحقا مدار هذه المساله مسألة صدق القلب وإخلاص القلب لله جل جل قد يعيش المرء في جنة لا يدخلها أحد إلا هو أو أمثال وأطراب الذين صدقوا الله جل جل فعله وإخلاصوا من قلوبهم لربهم جل جل فعله. تقول من صام قضاء قام وتصحر ثم أدرك أن الفجر أذن وسمع الإقامة هل يحسب يحسب لا قام وتصحر إيش؟ أضربك أنه أن أن هذا هو الإقام صحيح نعم يتم صوم يتم صوم مع أن القائل عند الرعام لا بالظن البين ال لكن الصحيح الراجح أن يتم صوم هذا راجح صحيح هذا بره لما يقول إنك لن تستطيع مع صبرا كيف تصبر على ما لم تحد به خبرا هنا الخبر لا موسى وأنكر عليه مع أنه يعلم أنه, أنه لا صبر له على ما جهل ومع ذلك أنكر عليه أنكر عليه قال إنك لن تستطيع مع صبرا قال لم أقل إنك لن تستطيع صبرا إنك عليه لكنه كان لطيفا الثاني قال لم أقول لك إنك لن تستطيع مع صبرا أنكر عليه الان فما عذره الى الكلام على الضمان ما زلنا مع الضمان